يصدقوا فان كان من قوم نادوا لكم وهو مؤمن فتحرير رقبه مؤمن وان كان من قوم بينكم وبينهم فدية مسلمة للا أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله